بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل مئة من التذكرة وخرج ابن ماجة أيضا وأبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ اللفظ لابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده علم منها قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن الاسناد ابن ماجه وأحمد وفيه محمد بن إسحاق صدوق والحاشية عن آخر حديث من التسجيل السابق عن آخر حديث من التسجيل السابق أتابع بعون الله عز وجل ثم سألوا موسى فلم يكن عنده علم منها فرد الحديث إلى عيسى قال قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكروا خروج الدجال قال فانزل إليه فاقتله فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا شيء إلا أفسدوه فيجأرون إلى الله فادعو الله أن يميتهم فتمتن الأرض من ريحهم فيجأرون إلى الله فادعو الله فيرسل السماء فتحملهم فتلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد اليه إلي إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى تعجلهم أو تعجلهم بولادتها قال ابن أبي شيبة ليلا أو نهارا قال العوام ووجه تصديق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا شيء إلا أفسدوه زاد بن أبي شيبة وقترب الوعد الحق وروي عن عمر بن العاص إن يأجود ومأجود ذرء جهنم ليس فيهم صديقه وهم على ثلاثه اصناف على طول الشبر وعلى طول الشبرين وعلى طول الشبرين وثلث منهم طوله وعرضه سواء وهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام وروي عن عطيه بن حسان انه قال يأجوج مأجوج امتان في كل أمة أربعمائة الف ليس منها أمة تشبه بعضها بعضا وروي عن الأوزاعي أنه قال الأرض سبعة أجزاء فستة أجزاء منها يأجوج يأجوج وجزء فيه سائر الخلق وروي عن قتادة أنه قال الأرض أربعة وعشرون ألف فرساخ يعني الجزء الذي فيه سائر الخلق غير يأجوج ومأجوج فاثنى عشر للهندي والسند وثمانية آلاف للصين وثلاثة آلاف للروم وألف فرسخ للعربة وذكر علي بن معبد عن أشعث عن شعبة عن أرقاء أعيد وذكر علي بن معبد عن أشعث عن شعبة عن أرطأة بن المنذر قال إذا خرج يأجود ومأجود أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت خلقا من خلقي لا يطيقهم أحد غيري فمر, فمر بمن شئت إلى فمر بمن معك إلى جبل الطور ومعه من الذرار اثنى عشر ألفا قال يأجود ومأجود ذرء في جهنم وهم على ثلاثة أثلاث ثلث على طول على طول الأرز وثلث وثلث مربع طوله وعرضه واحد وهم أشد وثلث يفترش أحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى وهم ولد يافث ابن نوح في الحاشية واحد صحيح الإسناد ابن ماجة وابن أبي شيبة أتابع بعون الله عز وجل ويروى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال يجوج أمة لها أربعمائة أمير وكذلك مأجوج لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف فارس من ولده صنف منهم كالأرز وصنف منهم طوله مئة وعشرون ذراعا وصنف منهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى لا يمرغون بفيل ولا خنزير إلا أكلوه ويأكلون مما من منهم مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله تعالى من مكة والمدينة وبيت المقدس وهذا الحديث موضوع كما سيبين في الحاشية والله تعالى أعلم متابع بعن الله عز وجل ويروى أنهم يأكلون جميع حشرات الأرض من الحياة والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله تعالى في الأرض وليس لله سبحانه وتعالى خلق, خلق ينمي كنمائهم يعني المقصود ينمو كنمائهم في العام الواحد ولا يزداد كزيادتهم ولا يكثر ككثرتهم يتداعون تداعي الحمام ويعون عواء الكلاب ويتسافدون تسافد البهائم حيث التقوا صح أصله في كتاب القصد والأمم في أسباب أو في أنساب هنا عيد صح أصله في كتاب القصد والأمم في أنساب العرب والعجم قال ومنهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة يأكلون اللحوم نيئة وقال كعب الأحبار خلق الله يأجوج ومأجوج على ثلاثة أصناف صنف أجسامهم كالأرز وصنف أربعة, أربعة أذرع طولا وأربعة أذرع عرضا وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى فيأكلون مشائم نسائهم ذكره أبو نعيم الحافظ فذكره عبد الملك بن حبيب أنه قال في قول الله عز وجل في قصة ذي القرنين عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتبع سببا يعني منازل الأرض ومعاليها وطرقها حتى إذا بلغ بين السدين يعني الجبلين الذين, خل... الذين خلفهم يأجوج ومأجوج وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا كلاما قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفتدون في الأرض قال عبد الملك وهما أمتان من ولد يافت بن نوح مد الله سبحانه وتعالى لهما في العمر وأكثر لهما في النسل حتى ما يموت الرجل من يأجوج ومأجوج حتى يولد له ألف ولد فولد آدم كلهم عشرة أجزاء يأجوج ومأجوج منهم تسعة أجزاء وسائر ولده كلهم جزء واحد قال عبد الملك كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرض القوم الذين هم قريب منهم فلا يدعون لهم شيئا إذا كان أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا حملوه فقال أهل تلك الأرض لذي القرنين هل لك أن نجعل خرجا يعني جعلا على أن بيننا وبينهم سدا في الحاشية واحد موضوع الدر المنثور وعزاه لابن عساكر ابن مردوي وابن أبي حاتم وابن عدي في الكامل يعني عند ابن عدي في الكامل والله تعالى أعلم اثنان خبر صحيح الدر المنثور وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم اتابع بعون الله عز وجل قال أعيد قال ما مكنني فيه ربي خير من جعلكم ولكن فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قالوا له وما تريد قال آتوني زبر الحديد قال آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد فوضع بعضها على بعض كهيئة البناء فيما بين السدين وهما جبلان حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني جانبي الجبلين قال انفخوا أي أوقد. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أي من تحته وقال عبد الملك في قوله أفرج عليه قطرا يعني نحاسا ليلتصق فأفرغه عليه أو فأفرغه عليه فدخل بعضه بعضه في بعض قال فإذا جاء وعد ربي جعله وفي تفسير الحوفي أبي الحسن أمنذ القرمين لما عاين ذلك منهم صرف إلى ما بين الصدفين فقاس ما بينهما وهو في منقطع الترك مما يلي مشرق الشمس فوجد بعد بعدما بينهما مئة فرسخ فلما أمشأ في عمله حفر له اساسا حتى إذا بلغ الماء جعل عرضه خمسين فرسخا وجعل حشوه الصخور وطينه النحاس يذاب ثم يصب عليه فصار كأنه, كأنه عرق من جبل تحت الأرض ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب وجعل خلاله عرقا من نحاس فصار كأنه برد حذرة من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد فلما فرغ منه وأحكمه طلق عائدا إلى جماعة الإنس والجن امتهى كلام الحوفي وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال وصنف منهم في طول شبر لهم مخال وانياب كالسباع وتداعي الحمام وتسافد البهائم وعواء الذئب وعيد قال وصنف منهم في طول شبر لهم مخال والله تعالى أعلم المقصود هنا مخالب وأنياب كالسباع وتداعي الحمام وتسافد البهائم وعواء الذئب وشعور تقيهم الحر والبرد وآذان عظام إحداهما وبر يشتون فيها والأخرى جلدة يصيفون فيها وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الأرض ستة أجزاء فخمسة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء فيه سائر الخلق وقال كعب الأحبار احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماءه بالتراب فاسف فخلقوا من ذلك فأسفه الله تعالى اعلم قال علماؤنا وهذا فيه نظر لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يحتلمون وقال الضحاك هم من الترك وقال مقاتل هم من ولد يافث ابن نوح وهذا أشبه كما تقدم والله تعالى أعلم وقرأ عاصم جوج بالهمز بالهمزه فيهما وكذلك في الانبياء على انهما مشتقان من اجت الحر وهي شدته وتوقده ومنه اجيد النار ومن قولهم ملح أجاج فيكونان عربيين من اجى ومجى ولم ولم يصرفا لأنهما جعلا سمين فهما مؤنثتان مع معرفتان والباقون بغير همز جعلوهما لقبيلتين أجميتين ولم يصرفا للعجمة والتعريف أتابع بعون الله عز وجل باب ذكر الدابة وصفتها ومتى تخرج ومن أين تخرج وكم لها من, من خرج وصفة خروجها وما معها إذا خرجت وحديث الجساسة وما فيها من ذكر الدجال قال الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وذكر أبو بكر البزار قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ابن لعبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه واكثروا من تلاوة القرآن من قبل أن يرفع قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال قال يصبحون فيقولون قد كنا نتكلم بكلام ونقول قولا فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية وذلك حين يقع القول عليهم قال العلماء معنى وقع القول عليهم أي وقع الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والعقوق والطغيان واعراضهم عن آيات الله سبحانه وتعالى وتركهم تدبرها والنزول والنزول على حكمها وانتهابهم في المعاصي إلى ما لا ينجع معه فيهم موعظه ولا يصرفه ولا يصرفهم عن غيهم تذكره يقول عز من قائل فاذا صاروا كذاك اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم اي دابه تعقل وتنطق وذلك والله تعالى اعلم ليقع لهم العلم بأنه آية من قبل الله سبحانه وتعالى ضرورة ضرورة فإن الدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل ابن ماجة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذهب بي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرضه حولها رمل فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنتين فأرانا عصى له فإذا هو بعصاي هذا وكذا الفتر ما بين السبابة والإبهام إذا فتحتها قاله الجوهري وخرج ابن ماجة أيضا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان ومعها خاتم سليمان بن داود وعصى موسى بن عمران فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم وتختم أنفل الكافر بالخاتم حتى ان أهل الخوان لا يجتمعونه فتقول هذا يا مؤمن وتقول هذا يا كافر ولياذ بالله أكرم من أكرمين في الحاشية واحد ضعيف الإسناد الدر المنثور فيه موسى بن عبيد ضعيف إثنان ضعيف الإسناد ابن ماجه فيه خالد ابن عبيد قال عنه البخاري في حديثه نظر ثلاثة ضعيف الترمذي وابن ماجه فيه ابن جدعان ضعيف تتابع بعون الله عز وجل وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن وذكر أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدابة فقال لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها, ولا يدخل ذكرها القرية مكة يعني مكة ثم تكمن زمانا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمه خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لن تدعهم لم تدعهم إلا وهي ترغو ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس منها شتى ومع وتثبت عصابة عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم وأوعيد وعرفوا أنهم لن يعدزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كالكوكب الدري وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل يتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول له يا فلان الآن تصلي فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأنصار يعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن يقول يا كافر أقضي حقي وحتى إن الكافر يقول يا مؤمن أقضي حقي وقد قيل إنها تسم وجوه الفريقين بالنفخ فتنقش في وجه المؤمن مؤمن وفي وجه الكافر كافر ولا بالله الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين قال المؤلف رحمه الله عز وجل ولا يبعد أم تظهرت سمة وتتبين بالنفخ فتجمع عليه الأمرين وعلى هذا لا تعارض والله سبحانه وتعالى أعلم وذكر البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا علي بن الجعد عن فضيل بن مرزوق أروقاشي الأغر وسئل عنه يحيى بن معين فقال ثقة عن عطية العوفي عن ابن عمر قال تخرج دابة من صدع في الكعبة كجري الفراش ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها وذكر المي وذكر شيء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وتعالى وسلم عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال دابة الأرض تخرج من جياد فيبلغ صدرها الركن ولم يخرج ذنبها بعد وهي دابة ذات وبر وقوائن في الحاشية واحد ضعيف أبو ذاود الطيالسي اثنان ضعيف ابن أبي شيبة تابع بعون الله عز وجل فصل هذه الأحاديث وما تقدم من ذكر العلماء في الدابة ويأتي يرد قول من قال من المفسرين المتاخرين إن الدابة إنما هي إمسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم ليتقطعوا فيهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه قال شيخنا أبو العباس وعلى هذا لا يكون فيها آية خاصة خارقة للعادة ولا يكون من جملة العشر آيات مذكورة في الحديث لأمنى وجوه المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير فلا آية خاصة ينبغي أن يذكر مع, مع العشر قلت فساد ما قاله هذا المتاخر واضح وأقوال المفسرين بخلافه وروي من حديث هشام بن يوسف القاضي أبي عبد الرحمن الصنعاني عن رباح عن رباح ابن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بئس الشعب جياد قالوا وفيما ذلك يا رسول الله قال تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات فيسمعها من بين الخافقين فيسمعها من بين الخافقين لم يتابع رباح أو لم يتابع رباح على هذا أخر الحديث أبو أحمد بن عدي الجرجاني رحمه الله سبحانه وتعالى وعن عمرو بن العاص قال تخرج دابة من مكة من شجرة وذلك في أيام الحج فيبلغ رأسها السحاب وما خرجت رجلاها بعد من التراب ذكره القطيبي في عيون في عيون الأخبار له. وصح أقوال المفسرين بخلاف ما قال وأنها خلق عظيم يخرج من صدع من الصفا لا يفوتها أحد فتسم المؤمن ينير وجهه, وجهه وتكتب بين عينيه مؤمن وتسم الكافر فيسود وجهه وتكتب بين عينيه كافر وقال عبد الله بن عمر تخرج الدابة من جبل الصفا بمكه ينصدع فتخرج منه وقال عبد الله بن عمر نحوه وقال لو شئت ان اضع قدمي على موضع خروجها لفعلت وروي عن قتاده انها تخرج من تهامه وروي انها تخرج من مسجد الكوفة من حيث نار تنور من حيث نار النور نوح وقيل من أرض الطائف وروى عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين وهي في السحاب وقوائمها في الأرض وروي عن ابن الزبير أنها جمعت من خلق أو جمعت من خلق كل حيوان فرأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن أيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصل ومفصل إثنى عشر ذراعا ذكره الثعلبي والمعوردي وغيرهما وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين